الخلاصة في النهر الفية بن مالك محققة على نسخة مقرؤة على تلميذ للناظم وعليها خطه وإجازته ونسخة بخط ابن هشام ونسخ مقرؤة على أبي حيان وابن السراج وابن عقيل والفيروز آبادي ونسخ أخر نظمها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي رحمه الله تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو بن مالك أحمد رب الله خير مالك صليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب أقصى بنفض موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضير ضم بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب فنائي الجميلا والله يقضي بهبات بات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلام نالف مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول عم. وكلمة بها كلام قد يؤم الجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم ميزه حصل بتا فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الافعال بالتامز وسم بالنون فعل الامر ان امر والأمر والامر لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صهوه المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابه عن الفعل بها تاثر وكافتقار اصطلا ومعرب الأسماء ما قد سانما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عاليا من نون توكيد مباشر ومن نون إنافك يا رعن من فتن وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث كم والرفع والنصف اجعلان إعرابا اسم وفعل نحولا لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانطبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خو بني نمر وارفع بواو وانصب النبي الاليف واجر بياء ما من الاسماء طف من ذاك ذوء صحبه ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير احسن وفي اب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن اشهر وشرق ذا الاعراب ان يضفن لا لياك جاء اخو ابي كذا اعتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضاف او صلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وابي يجروا الرنصب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرونا وبابه الحق والاهلونا اولو وعالمون عليون وارضون شذ والسنونا وبابه ومثل حين قد يرد فالباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاوى آلف قد جمعاه يكسر في الجر وفي النصب معاه كذاؤلات والذي باسم قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد وجعل واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألونا وحذفها للجزم والنص بسمة كلم تكوني لترومي مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقيم مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوا كذا أيضا يجر واي فعل اخر منه الف اواه نوياء فمعتلا عرف فالالف انو فيه غير الجزم وابد نصب ماك يدعو يرمي والرفع فيه منو واحد جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكره والمعرفه نكره قابل المؤثر أواقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفه كهم وذي وهند وبني والغلام والذي فما لذي غيبة لو حضور كأنت وهو سم بالضمير وذو التصال منهما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا كالياء والكاف من ابني اكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر لفظ ما نصب للرفع والنصب وجر النا صلح تعرف بنا فاننا لنا المنح والف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبق إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل اذا تاتى ان يجيء المتصل وصل او افصل ها اسليه وما أشبهه في كنته الخلف انتما كذاك خلتنيه واتصالا اختار غير اختار انفصالا وقدم الاخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل وقبلي النفس مع الفعل تزم نون وقاية وليسي قد نظم وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعلا كسوكم مخيرا في الباقيات والضرار خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف ايضا قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفل وخلنقا وقارن وعدن ولاحق وشدق من وهيله وواشق واسما اتى وكنيه ولقبا واغفرا داء سواه صحبا وان يكونا مفردين فاضف حتما والا اتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل واسد ودرتجال كسعاد وادد وجمله وما بمزج ركبا داء بغير ويه تم اعربا وشاع في الاعلام ذو الاضافه كعبد شمس وابي قحافه ووضعوا لبعض الاجناس علم كعلم الاشخاص لفظا وهو عم من ذاك ام عرض للعقرب وهكذا سعاله للثعلب ومثله بره المبره كذا فجار علم من الفجر اسم الإشارة بذى لمفرد مذكر أشر بذي وذهتي تاعلن أمتق تصير وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين ذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها متانعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثم فه أو هنى أو بهنالك انطقا أو الموصول أوصول نسماء الذي الأنثى التي واليا إِذَا مات النيا لا بَلْ بل مات ليه اوليه العلامه والنون ان تشدد فلا ملامه والنون من ذيل وتين شددا ايضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي اولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو بالله والله التي قد جمعا والائك الذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي ايضا لديهم ذات وموضع التي أتا ذوات ومثل ماذا بعد ما أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل اي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي بل ان أي غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا ان يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل نو وصف كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفضا كانت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر المعرف باداه التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللات والآن والذين ثم اللات ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخلا بلمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارف والنعماني فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير علما بالغلبة مضاف نوم الك العقبة وحذف ألبي ان تنادي أو تضف أو جب في غيره ما قد تنحذف الابتداء مبتدا زيد عاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسال داني وقسوك استفهام من النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الافراد طبقا استقر ورفعوا مبتدا بابتداه كذا كرفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأياد شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقتله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنا كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وان يفد فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفدك عند زيد النمره وهل فتم فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا وربته في الخير خير وعمل بر يزين ويقسم ما لم يقل والاصل في الاخبار ان تؤخرا وجوز التقديم اذ لا ضرر فامنعه حين يستوي الجزآني عرفا ونكرا عادمين بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لم ابتدا أو لازم الصدر من لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا وخبغ المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنس فزيد نستغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقض وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع فقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثرا عن واحد كهم سرات شعرا كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال برحا فتأ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفل أو لنفل متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماضي منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافيه فجئ بها مثلوه لا تالية ومنع سبق خبر ليس فيه وذو تمام ما برفع يكتفيه وما سواه ناقص والنقص فيه فتئ ليس زال دائما قفيه ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ضرفا أتى حرف جر ومضمر الشأم سمن وإن وقع موهم ما استبان أنهم تنع امتنع فقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا فاشتهر وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما انت برا فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما ولا ولات وإن المشبهات بليس اعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بي انت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلاك أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تليلات وإن ذا العملا وما ليلات في سوا حين عمل وحذف الرفع فشا العكس قن أفعال المطاربة فكان كاد وعسى لكن در غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرا ولكن جعلا خبرها حتما بأم متصلا والزم خلولق أم مثل حرا وبعد أوشك انتفاء نزرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك أم ذي الشروع وجبا كانشا السائق يحدو وطفق كذا جعلت واخذت وعلقت واستعملوا مضارعا لاوشكاه وكاد لا غير وزادوا موشكاه بعد عسخ لو لقى اوشك قد يرد غنا بان يفعل عن فقد وجردا عساء او ارفع مضمرا بها اذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتق الفتح زك إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مال كان من عمل كإن زيدا عالم باني كفء ولكن ابنه ذو ضغن وراعذ الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذيه وهمز إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في البتدى وفي بدء صله وحيث إن ليمين مكمله أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كجرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام أعلم إنه لذو تقا بعد إذا فجاءت أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزاو ذاه الطرد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء النحو إني لوزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الافعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإنذا لقد سما على العدى مستحوذا وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل اعمالها وقد يبقى العمل وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب ان بعد ان تستكملا وألحقت بإن لكن وان من دون ليت ولعل وكأن وخففت ان فقل العمل وتلزم اللام اذا ما تهمل وربما استغني عنها ان بدا ما ناطق اراده معتمدا والفعل ان لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بان ذي موصلا وان تخفف ان فاسمها السكن والخبر جعل جمله من بعد ان وان يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نولا وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجنس عمل إن جعل لا في نكره مفردة جاءتك أو مكررة فانصد بها مضافا أو مضالعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وان رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتل لمبني يلي فافتح أو ينصبا أو ارفع تعذلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع قصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال ذي الفصل انتما وأعطي لا مع همزه استفهامي ما تستحق دون الاستفهامي وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر ظن وأخواتها اصب فعل القلب جزء يبتدا أعني رأى قال علمت وجد. ظن حسبت وزعمت مععد حجدر وجعل اللذك اعتقد وهب تعلم والتيك صيرا ايضا بها انصب مبتدا وخبرا خص بالتعليق والالغاء ما من قبل هب والامر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضم سواه مجعل كل ما له زك وجوز الالغاء لا في الابتدا وانو ضمير الشأن أولى مبتدا في موهم الغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نسيما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتم لعلم عرفان وظن تهمة فعدية لواحد ملتزمة ولرأى الرؤيا المال علما طالب مفعولين من قبل انتما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول وكتظ نجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض بي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا أعلم وأرى إلى ثلاثة رآ وعلما عدوا اذا صار أرى وأعلما وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعدى لواحد بلا همز فالثنين به توصلا والثاني منهما كثان اثنين كسا فهو به في كل حكم ذؤتسا وكأرى السابق نبى أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا الفاعل الفاعل الذي كبر فعيئتا زيد منير وجهه نعم الفتا وبعد فعل فاعل فان ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل اذا ما أسندا باثنين او جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل اضمرا كمثل زيد في جواب من قرا وتاء تانيث تل الماضي اذا كان لانثى كابت هند الاذى وانما تلزم فعل مضمر متصل او مفهم بارتهر وقد يبيح الفصل ترك التائف نحو اتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل ب الا فضل كما زكى الا فتاه بن العلا والحذف قد ياتي بلا فصل ومع ومير ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللب والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا والأصل في الفاعل ان يتصلا والأصل في المفعول ان ينفصلا وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فأول الفعل اضم والمتصل بالآخر اكثر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا فينتح المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعه فالأول جعله بلا منازع، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي واكسر أوش من فاثلاث عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يراد نحو حب وما لفاباع لما العين تليه اختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من فبكسى فيما التفاسه من في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى من عن إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا اشتغال العامل عن المعمول إن مضمر من سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا والنصب حتم انت السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وانت السابق ما بالابتدا يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمول ما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي الطلب وبعدما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر اولا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعاطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر رجح فما ابيح فعلا ودع ما لم يبح وفصل مشغول بحرف جر او باضافه كوصل يجري وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل وعلقة حاصلة بتابعه كعلقة بنفس اسم الواقع تعد الفعل ولزومه علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل النحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وحتم لزوم افعال السجايا كنهم كذافعل الله والمضاحق عن سسى ومقتضا نظافه او دنسا او عرضا او طاوع المعدى لواحد كمده فمدى وعد لازما بحرف جر وإن حدث فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يدوا والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب عراه وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة أجزء لم يضب فحذف ما سيق جوابا أو حصب ويحذف الناصبها هائن علما وقد يكون حذفه ملتزما التنازع في العمل إن عاملا اقتضايا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزما فيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتاد يا عبداك ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا بل حفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه ان يكن هو الخبر وأظهريكم ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخا المفعول المطلق المصدر اسم ما والزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل نوص النصب وكونه أصلا لهذين من تخب توكيد نون يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجذل وما لتوكيد فوحد أبدا وثني وجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كنذلا إلا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لسمعين استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه او غيره فالمبتدا نحو له علي الف عرفا والثاني كبني انت حقا صرفا كذاك ذو التشبيه بعد جمله كليب كم بكاء ذات عضله المفعول له ينصب مفعولا له المصدر ان ابان تعليلا كجد شكرا وذن وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط لزهد ذا قنع وقل ان يصحبه المجرد والعكس في مصحوب ألوى لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء المفعول فيه وهو المسمى ظرف الظرف وقت او مكان ضمنا في بالطراد كهنا نمكث ازمنا فانصبه بالواقع فيه مبهرا كان والا فنهوه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان الا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما مرما من من وشرط كون ذا مقيسا ان يقع ظرفا لما في اصله معه اجتمع وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفيه او شبهها من الكلم وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر المفعول معه ينصب تال للواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعه بما من الفعل وشبهه سبق فالنصب لا بالواو في القول الاحق وبعد ما استفهام او كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف ان يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب فالاستثناء مستثنى لا مع تماميا تصب وبعد نفين أو كنفين تخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعمت مين فيه إبدال وقع وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد وإن يفر سابق إلا لما بعد يكون كما لو الله دما وألغ إلا ذات توكيد كلاه تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثنيه وليس عن نصب سواه مغنيه ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول واستثنى مجرورا بغير معربا بمال مستثن بإلا نسبا ولسوى سوى سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا واستثن ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا واجرر بسابقا يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يلد وحيث جرا فهما حرفان كما هما إن صبا فعلان وكخلا حاشا ولا تصحب ما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما الحال الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكثر الجمود في سعر وفيه مبدي أول بلا تكل في كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد اسدا اي كاسد والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرء على امرئ مستسهلا وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا والحال إن ينصب فعل صرفا أو صفة أشبهة مصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز نيه والحال قد يجيء ذات تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعث في الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. وموضع الحال تجيء جملة فجاء زيد وهو ناوي الرحلة وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع جعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدما بواونا بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل التمييز اسم بمعنى مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر نرضا وقفيز برى ومنوين عسلا وتمرا وبعد ذي ونحو هجرره إذا أضفتها تمد حنطة غذا والنصب بعدما أضيف وجبا إن كان مثل من أولى أرض ذهبا والفاعل المعنى صبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميزك يزك أكرم بأبي بكر أبا واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا حروف الجر هاك حروف الجر وهي من الى حتى خلاحا شاعدا في عن على مذنون ذو ربا لا واو وتا والكاف والبا ولعن ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ حتى والكاف والوا ورب والتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتا نزر كذاكها ونحوه أتا بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تاتي لبدء الازمنه وزيد في نفي وشبهه فجر نكره كما لباغ من مثر بلمتها حتى ولام والى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفيه تعديه ايضا وتعليل قفي وزيد والظرفيه يتستبن ببا وفي وقد يبينان السبب بالبستع وعدع وطلصقي ومثل معوم وعن بهمطقي على للاستعلا ومعنا في وعن بعن تجاوزا على من قد فطن وقد تجي موضع بعد على كما على موضع عن قد جعلا شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسم وكذا عن وعلا من اجل ذا عليهما من دخلا ومذوم ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مدعاه وَإِنْ يجرى في مضي فكم هما وفي الحضور معنا في استبين وبعد مِنْ وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكف وقد تليه ما وجر لم يكف وحبفت رب فجرت بعد بل والفاو بعد الواو شاعد العمل وقد يجر بسوار بلدا حذف وبعضه يرى مضطردا الإبغافة نون انت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذفك طورسينا والثاني يجرر الونو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك وخص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلاه وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يحزل كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي إضافة اسمها لفظية وتلك محظة ومعنوية ووصل ألب المضاف مغتثر إن وصلت بالثاني كالجعد اشتعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنن وجمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثان اولا تأنيثاً ان كان ريحا سموها لا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى واول موهما اذا ورد وبعض الاسماء يضاف ابدا وبعض ذا قد ياتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع ايلاؤه اسما ظاهراً حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي للبي وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإينا وليحتمل إفراد إذ وماك إذ معنا كإذ أضف جواز النحو حين جانب وابنئ وعرب ماك إذ قد أجريا واختر بنا مثلوي فعل بنيا وقبل فعل معرب او مبتدا اعرب ومن بنا فلن يفندى والزموا اذا اضافه الى جمل الافعال كهن اذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق اضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرف ايا وان كررتها فاضف او تنوي الاجزى واخصصا بالمعرفه موصوله ايا وبالعكس الصفه وان تكن شرطا او استفهاما فمطلقا كمل بها الكلاما والزموا اضافه لدن فجر ونصب غدوه بها عنهم ندر ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل ومم بناء غير من تما له اضيف لاويا ما عدما قبل كغير بعد حسب اول ودون والجهات ايضا وعلوا واعربوا نصبا اذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا وما يلي المضى سياتي خلفا عنه في الاعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأولى فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا لو ضرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرار وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا المضاف إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف لليكسر إذاه لم يك معتلا كرام وقذا أو يك كبنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتحها احتذي وتدغم اليا فيه والواو ما قبل واو الضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عنه ذيل انقلابها يا حسن اعمال المصدر بفعله المصدر الحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع ال إن كان فعل مع ان أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن وعافل اتباع المحل فحسن اعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهام نوحر ندا أو نفيا نوجا صفة أو مسندا وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي يوصف وإن يكون صلة ألف في المضيه وغيره اعماله قد ارتضي فعال نوم مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعل وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل وانطب ذي تلو فهو لنصب ما سواه مقتضي واجر او انصب تابعا الذي خفض كمبتغي جاه وما من نهض وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفيه وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجو وكشل وفعل اللازم مثل قعدة له فعول بالطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدر أو فعالا فأول لذي امتناع كأبا والثاني للذي اقتضى تقلبا لدا فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل فعولة فعاله لفعلا كسهل الأمر وزيد جزلا وما اتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكه تزكيه وأجملا إجمال من تجملا تجملا واستعذ استعاذة ثم اقم إقامة وغالبا بتا لزم وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثان مما افتتحا بهمز وصن كصفا وضمما يربع في أمثال قد تلملما إعلال نوفعل لتلي لفعللا واجعل مقيسا ثانيا لا اولا لفاعل الفعال والمفاعله وغير ما مر السماع عادله وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة في غير ذي الثلاث بيت المرة وشد فيه هيئة كالخمرة أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهة بها كفاعل اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعل وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قدير وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصلي مع كسر مثلو الاخير مطلقا وضممي من زائد قد سبقا وان فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول الثلى اضطرد زنه مفعول كآت من قصد وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاه او فتى كحيلي الصفه المشبهه باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل معنا بها المشبهه اسم الفاعل وصوغها من لازم لحاضر فطاهر القلب جميل الظاهر وعمل اسم فاعل معدى لها على الحد الذي قد حد وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب ترفع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوبه ال وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجرر بها مع السما من الخلا ومن اضافه لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز اسما التعجب بافعل انطق بعدما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا وتل وأفعل انصبنه كما أوفا خليلينا وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم هتما وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفا وغير ذي وصف يضاهي اشهلا وغير سالك سبيل فعلا وأشدد واشد او اشد او شبههما يخلفما بعض الشروط عدما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجب وبالندور لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر وفعل هذا الباب لن يقدما معموله ووصله به الزما وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك السقر نعمة وبئسة وما جرى مجراهما إعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني الاو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرما ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مشعر به كفا كالعلم نعم المقتنى والمقتفى واجعلك بئس ساء واجعل فعلا من بي ثلاثة كنعم مسجلا ومثل نعم حب ذا الفاعل ذا وإن ترذ ذا من فقل لا حب ذا وأول ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثلا وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر في الباء ودون ذنب ما ملحق كثر أفعل التفضيل صغ مما مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبلذبي وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل وأفعل التفضيل صله أبدا تقدير له لفض من انجرد. وإن لمنكور يضف او جردا الزم تذكيرا وان يوحدا وتلو الا طبق وما لمعرفه اضيف ذو وجهين عن ذي معرفه هذا اذا نويت معنى من وان لم تنو فهو طبق ما به قرن وان تكن بتلو من مستفهما فلهما كن ابدا مقدما كمثل ممن انت خير ولدا اخبارن التقديم نزرا وردا ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا كلن ترى في الناس من رفيق او لا به الفضل من الصديق النعت اتبع في الاعراب الاسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق واليعطف التعريف والتنكير ما بما تلاك امروا من كرما وهو لدى التوحيد والتبكير أو سواه كالفعل فقف ما قفوا والنعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب ونعتوا بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا ومنعه نائي قاع ذات الطلب وإن أتت فالقول اضمرت صبي ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اتلف ونعت معمولي وحيد معنا وعمل أتبع بغير استثناء وإن نعوت كثورت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت واقطع أو اتبع إيكم معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا وارفع أو ينصب ان قطعت مضمرا مبتدأا أو ناصبا لن يظهرا وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل التوكيد بالنفس أو بالعين لاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بأفعل انتبعا ما ليس واحدا تكم متبعا وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا واستعملوا ايضا ككل فاعله من عم في التوكيد مثل النافله وبعد كل اكدوا باجمعاء جمعاء اجمعين ثم جمعا ودون كل قد يجيء أجمعوا جمعاء اجمعون أجمع أجمع ثم جمعوا وإن في التوكيد منكور قبل وعن نحات البصرة المنع شمل واغنب كلتا في مثنى وكلا عوزني فعلاء ووزني أفعلا وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عليت ذا الرفع واكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درج درجي ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصي كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعا وكبلا ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل العطف العطف إما ذو بيان أو نسق والغرض الآن بيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة فأولينه من وفاق الاول ما من وفاق الأول ولي فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين وصالحا لبدلية يراه في غير نحو يا غلام يعمراه ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق كخصص بود وثناء من صدق فالعطف مطلقا بواو ثم فاه حتى أموك فيك صدق ووفا وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكنك لم يبدو امرؤ لكن طلا فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كالصف هذا وابني والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصله بعضا بحت عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما حذفت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبة وإذا لم يلفد النطق للبس منفذا ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية وأول لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو امرا أو اثباتا تلا وبلك لكن بعد مصحوبيها كلم اكن في مربع بلتيها وانقل بها للثاني حكم الاول في الخبر المثبت والامر الجلي وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير منفصل او فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعله وليس عندي لازما اذ قد اتاه في النظم والنثر الصحيح مثبتا والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو اذ لا لبس وهيا فردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي وحذف متبوع بداه نستبح وعطفك الفعل على الفعل يصح واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا نستعمل تجده سهلا البتل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل وذال للضراب عزء قصدا صاحب ودون قصد غلط به سلم كزره خالدا وقبله اليدا وعرفه حقه وخذ نبلا مدا ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبديه إلا ما احاطه جلا أو اقتضى بعضا أو استمالا كانك ابتهاجك استمالا وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذاء سعيد أم علي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعم بنا يعن النداء وللمناد الناء أو كناء وأي وآك ذا أيا ثم هيا والهمز للداني ووال من نذب يا وغير والد اللبس جتنب وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرا فعلما وذاك في اسم الجنس والمشابلة قل ومن يمنعه فانصر عابلة وابن المعرف المناد المفردا على الذي في رفعه قد عهدا والوانضمام ما بنوا قبل الندى واليجرى مجرى ذي بناء جددا والمفرد المنكور والمضافا وشبههم صبعاد من خلافا ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن والضم إن لم يلل ابن علما ويلل ابن علم قد حتما او أو ينصم الطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا وبالضرار الخصى جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وَشَذَّيَ اللَّهُمَّ فِي قَرِيْضٍ فصل تابع بالضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل وما سواه ارفع او انصب وجعلاه كمستقل نسقا وبدلاه وإن يكن مصحوب ألمان سقاه ففيه وجهان ورفع ينتقاه وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوا هذا يرد وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة في نحو سعد سعد لو سينتصب ثان وضم وافتحا ولن تصب المناد المضاف إلى ياء المتكلم واجعل منادا صح ان يضف ليا لي كعبد عبدي عبد عبد عبديا عبدي عبدي وفتح لو كسر وحذب ليستمر في ابن أم يبن عم لا مثر وفي النداء أبت أمة عرض واكثر أو افتح ومن اليتاع وض أسماء لازمة النداء وفل بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا واطردا في سب لنسى وزن يا خباث والامر هكذا من الثلاث وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر فلو الاستغاثة إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيا للمرتضى وافتح مع المعطوف ان كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر اتيا ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف الندبة ما المناد اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما ابهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر ومنتهى المندوب صله بالالف متلوها ان كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من صله او غيرها نلت الامل والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا وواقفا زدها سكت إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد وقائل وعبد يا وعبدا من في الندال ذا أبدا الترخيم ترخيما نحذف آخر المنادى يا شعافي من دعا وجوزا وجوزنه مطلقا في كل ما انف بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد وحظلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة واسناد متم ومع لاخر احذف الذي تلاه ان زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف فيه واو وياء بهما فتح قفيه والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه الف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا مما فقل على الأول في ثمود يا ويا سمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة وإضطرار الرخم دون ندا ما للندا يصلح نحو أحمد الاختصاص, الاختصاص كنداء دون دونيا كأيها الفتى بإثر رجونيا وقد يرا دون أي مثل كمثل نحن العرب أثخاما بذن التحذير والإغراء إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب ودون عطف ذالئ ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزما إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا الساري وشذ إياي وإياه أشد وعن سبيل القصد من قاسا تبذ وكمحذر بلا إن يجعلاه مغرم به في كل ما قد فصلا أسماء الأفعال والأصوات ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أو وهو وما بمعنى فعلك آمين كثب وغيره كوي وهيها تنزر والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر مال ذي فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينونه منها وتعريف سواه بين وما به خوطب ما لا يعقل من مش به اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي أجدا حكاية كقب والزنبن النوعين فهو قد وجب نون التوكيد للفعل توكيد بنونين هما كنون اذهبن واقصدنهما يؤكدان فعل ويفعل اتيا ذا طلب او شرط ما تاليا او مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعدما ولم وبعد لا وغير اما من طوانب جزى واخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمر اللين بما جانس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه الا الالف وان يكن في اخر الفعل الف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو يا ان كسعى واحذفه من رافع هاتين وفيه واو ويا شكل مجانس قفي نحو خشي يا هند بالكسر ويا أو مخشو وضم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا الى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف وردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عذما وأبذلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا ما لا ينصرف الصرف تنوين أتى مبينا معنا به يكون الاسم أمكنا فألف التأنيف مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع وزائد فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم ووصف نصلي ووزن أفعلا ممنوع تأنيث بتاك أشهلا وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فالادهم القيد لكونه يوضع في الأصل وصفا انطرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينل المنعى ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنا وثلاثة واخر ووزن مثنا وثلاثة كهما من واحد لأربع سيعلما وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا وزعتلال منه كالجوالي وفعا وجرى أجره كساري ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموما منع وإن به سمي أو بما لحق به فلنصراف منعه يحق والعالم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كربا كذا كحاوي زائدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا كذا مؤنث بها مطلقا وشرط منع العار كوله ارتقا فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة اسم ذكر وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أفق والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنا كذاك ذو وزن يخص الفعلا أو غالب كأحمد ويعلى وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينفصل والعلم امنع صرفه ان عدلا كفعل التوكيد او كثعلا والعدل والتعريف مانعا سحر اذا به التعين قصدا يعتبر وابن على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه اثرى وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفيف وللضرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف إعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعده وبلن انصبه وكي كذا بان لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من ان فهو مضطرد وبعضهم اهمل ان حملا على ما اخفها حيث استحقت عملا ونصبوا باذن المستقبلا ان صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذا من بعد عطف وقعا وبين لا ولا مجرل التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فأناعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما اضمرا كذاك بعد أو إذا يصلح فيه موضعها حتى اولا ان خفي وبعد حتى هكذا اضمار ان حتم كجد حتى تسر ذا حزن وتلو حتى حال نوم اولا به ارفعن وانصب المستقبلا وبعد فى جواب نفي او طلب محضين ان وستره حتم النصب والواو كالفا إن تفذ مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع وبعد غير النفي جزما نعتمد إن تسقط الفا والجزاء قد قصد وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا والفعل بعد الفائف الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابت أو منحذف وشذ حذف أن ونصب في سواه ما مر فاقبل منهما عدل الرواه عوامل الجزم. بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما واجزم بإن ومن وما ومهما اي متى أليان أين إذما وحيثما أنا وحرف إذما كإن وباقي أدوات أسمى فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا موسما وماضيين أو مضارعين تل فيهما أو متخالفين وبعد ماض الرفع كالجزا حسن ورفعه بعد مضارع وهن وقرم بفاحة من جواب لو جعل شرطا لئن أو غيرها لم ينجعل وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة والفعل من بعد الجزاء يقتر بالفاء والواو بتثليث قمن وجزم لو نصب لفعل إثرفاه أو واو بالجملتين اكتنفاه والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم لو, لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل وهي في الاختصاص بالفعل كإن لكن لو أن بها قد تقترل وإن مضارع تلاها صرفا إذا المضي نحو لو يفي كفا أما ولولا ولوما أماك مهما يك من شيء وفا بتلو تلوها وجوبا الفا وحذف ذي قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا لولا ولو ما يلجمان لبتدا إذا امتناعا بوجود عقدا وبهما التحضي ضمز وهلا ألا ألا وأوليانها فعلا وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر الإخبار بالذي والألف واللام ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدا قبل استقر وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطي التكمله نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدري المأخذا وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبتين قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتما كذل غنا عنه نو بمضمر شرط فراع ما رعوا وأخبروهنا بألعم بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما إن صح صوصلة منه لألق كصوغ واق من وق الله البطل وإيكم يكن ما رفعت صلة الضمير غيرها أبين وانفصل العدد ثلاثه بالتاء قل في عد ما احاده مذكرا في الضد جرد والمميز جرره جمعا بلفظ قله في الاكثر ومائه والالف للفرد اضف ومائه بالجمع نزرا قد ردف واحد اذكر وصلاه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التانيث احدى عشره والشيل فيها عن تميم كسره ومع غير احد واحدا ما معه ما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما وأول عشرة اثنتي وعشرا اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا واليا غير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزء سواهما ألف وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حين وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوياهما وان اضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب وصر من اثنين فما فوق الى عشرة كفاعل من فعلا واختمه في التانيث بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا وإن ترد بعض الذي منه بني تضف مِثْلَ مثل بعض بيني وَإِنْ وإن ترد جعل مِثْلَ مثل ما فوقف حكم جاعل له حكما وإن أردت مِثْلَ مثل ثالثنين مركبا فجئ بتركيبين أَوْ فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه وشاع لاستغناب بحادي عشرا ونحوه وقبل عشرين اذكرى وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد كم وكاي وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ك كم شخصا سما وأجزنت جره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أومرة ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به صلم تصب الحكاية احكي بأي مال لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقفا احكي ما لمنكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل منان ومنين بعد لي إلفان بابنين وسك تعدلي وقل لمن قال أتت بنت منه والنون قبلة المثنى مسكنه والفتح نزر التا والالف بمن بإثر ذا بنسوة كلف وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم علف والعلم حكي أنه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترا التأنيف ألامة التأنيف تاء أو ألف وفي أسام قدر التاك الكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فارقة فعولا اصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك كمفعا وما تنيه تالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا اكتا تمتنع وألف التانيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر والاشتهار في مباني الاولى يبديه وزن اربا والطولا ومرطا ووزن فعلى جمعا او مصدرا او صفه كشبع وكحبارى سمها سبطرى ذكرى وحثيفا مع الكفرا كذاك خليطا مع الشقارا واعزو لغير هذه استندارا لمدها فعلاء افعلاء مثلث العين وفعلاء ثم فعالا فعل لا فاعولا وفاعلا فعليا مفعولا ومطلق العين فعال وكذا مطلق فائن فعلاء اخذا المقصور والممدود اذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحوا كان ذا نظير كالاسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدئا بهمز وصل كرعوا وكرتا والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا اخر مقصور تثني جعله يا ان كان عن ثلاثه مرتقيا كذا الذي يا اصله نحو الفتى والجامد الذي أميلك كما في غير ذات قلب واون الالف وأولها ما كان قبل قد الف وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحياه بواو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قطر واحدث من المقصور في جمع علىه حد المثنى ما به تكملا والفتح أبق مشعرا بما حذف وان جمعته بتاء وألف فالالف اقلب قلبها في التثنية وتاء ذتا ألزمن تنحية واستالم العين الثلاث اسما انل اتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا ومنعوا إتباع نحو ذلوة وزبية وشد كسر جذوه ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس من تمام جمع التكثير أفعلة أفعل ثم فعلة ثم افعال جموع قله وبعض ذي بكثره وضعي فيه كأرجل والعكس جاء كالصفي بفعل اسما صح عينا افعل وللرباع اسما ايضا يجعل ان كان كالعلاق والذراع في مد وتانيث وعد الاحرف وغير ما افعل فيه مضطرب من الثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغناهم فعلان بفعل كقولهم صردان باسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلت عنهم الطرد والزمه في فعال أو فعالي مصاح بيت ضعيف فعل لنحو أحمر وحمرا وفعلة جمعا بنقل يدرا وفعل لسم رباع من بمد قد زيد قبل لا من إعلالا فقد ما لم يضاعف في ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ضد طراد فعله وشاع نحو كامل وكمله فعلى لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قم لفعل اسما صح لا من فعله والوضع في فعل وفعل قلله وفعل لفاعل وفاعله وفعل وصفين نحو عادل وعادلة ومثله الفعال فيما ذكرا وذان في المعل لا من ندرا فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه اليا منهما وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكو مضعفا ومثل فعل ذتا وفعل مع فعل فاقبلي وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في انثاه ايضا اضطرد وشاع في وصف على فعلانا او أنثيه او على فعلانا ومثله فعلانة والزمه في نحو طويل وطويلة تفيه وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يطرد في فعل اسما مطلق الفا وفعل له ولي فعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما وفعل اسما وفعيلا وفعل, وفعل غير معل العين فعلان شمل ولكريم وبخيل فعلا كذلك ما ضاهاه ما قد جعلا وناب عنه افعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك طل فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعله وشذ في الفارس مع ما ماثله وبفعائل أجمعا فعاله وشبهه ذاتا إنو مزاله وبالفعالي والفعالى جمعا صحراء والعذراء والقيس اتبعا واجعل فعالي لغير ذي نسب جدد كالكرسي تتبع العرب وبفعال وشبهه طقا في جمع ما فوق الثلاثه ارتقا من غير ما مضى ومن خماسه جرد الآخرا في بالقياس والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العاد الرباع احذفهما لم يك لينا اثره اللذ ختما والسين والتام كمستدع أزل إذ ببن الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقى والهمز مثله واليا مثله إن سبقاه وليا أللوى واحذف جمعتما فحيزبون فهو حكم حتما وخيروا في زاء ديسرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا التصغير فعيل نجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قبا فعيعلم مع فعيل فعي لما فاقك جعل درهم دريهما وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسم ما التصغير من قبل علم تانيف او مدته الفتح حتم كذا كما مدت افعال سبق او مد سكران وما به التحق والف التانيث حيث مد وتاؤه منفصلين عدا كذا المزيد اخرا للنسب وعجز المضاف والمركب وهكذا زياده فعلان من بعد اربع كزعفران وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا وألف التانيث ذو القصر متاه زاد على أربعة لن يثبتاه وعند تصغير حبارا خير بين الحبيرا فدر والحبير واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب وشذ في عيد عيد وحتم للجمع من ذا مال تصغير علِم والألف الثاني المزيد يجعل وان كذا ما الأصل فيه يجهل وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما ومن بترخي من يصغر اكتفاه بالاصل كالعطيف يعني المعطفاه واختم بت التانيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كس ما لم يكن بالتا يراى ذا لبسي كشجر وبقر وخمس وشذ ترك دون لبس وندر لحا قتافي ما ثلاثي كثر. وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي النسب يا انك يا الكرسي زادوا للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حواه احدفوتا تانيثنا ومدته لا تثبتا وان تكن تربع ذاثان سكن فقلبها واو وحذفها حسن لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتما والالف الجائز اربعا أزل كذاك يل منقوص خامسا عزل والحذف فيها رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعنه ذا القلب انفتاح وفاعل وفعل عينه مفتح وفعل وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي ولحو حي فتح ثانيه يجب واردده واو ان يكن عنه قلب وعلمت تثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالألف وفعالي في فعيلة التزم وفعالي في فعيله حتم والحقوا معللا من عريا من المثالين بما أوليا وتمموا ما كان كالطويله وهكذا ما كان كالجليله وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولثان تمما إضافة مبدوءة بابن أوب أو ما له التعريف بالثاني وجب فيما سوا هذا انتبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهل اجبر برد الله ما منه حذف جوازا لم يك رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنيه وحق مجبور بهذه توفية وباخ اختا وبابن بنتا الحق ويونس أبا حذفتا وضاعف الثانيه من ثنائي ثانيه ذولين كلا ولائي وإن يكن كشية ما الفاعد فجبره وفتح عينه التزم والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فاعل في نسب أغنى عني يا وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه قتصرا الوقت تنوين لثر فتح نجعل ألفا وقفا وتل غير فتح نحذفا واحذف لوقف في سوى الطرار صلة غير الفتح في الاضمار وأشبهت إذا منونا النصب فألفا في الوقف نونها قلب وحذف يا المنقوص ذي ما لم ينصب بلا من ثبوت فعلما وغير ذي التنين بالعكس وفي نحو مري اللزوم رد يقتفيه وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك أو أشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا محركا أو حركات قلا لساك من تحريكه لن يحظلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع في الوقت تاتنيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح حوص وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس تما وقف بها السكت على الفعل المعن بحذف آخر كأعط من سأل وليس حتما في سوى ما كعئو كيعم جزو من فراع ما رعوا وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها ان تقف وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء مقتضاه ووصل الهاء اجز بكل ما حرك تحريك بناء اللازم ووصلها بغير تحريك بنا اديم شد في المدام استحنا وربما اعطي لفظ الوصل ما للوقف نفرا وفشا منتظما الإمالة الالف المبدل من يافي طرف املك ذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد او شذوذ ولما تليها التانيث ما الها عدما وهكذا بدل عين ثانئ ياو إلى فلتك ماض خفود كذا تال الياء والفصل اغتفر بحرف نو معها كجيبها اجد كذاك ما يليه كسر أو يلي لي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصلها كلا فصل يعد فدرهما كمن يمنه لم يصد وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا وكذا تكفرا إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن ثر الكسر كالمطوى عمد وكف مستعن ورا ينكف بكسر راك غارما لا أجف ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا والفتح قبل كسر راء في طرف املت للايسر ملتك فالكلف كذا الذي تليها التانيث فيه وقف اذا ما كان غير ألفي التصريف حرف وجبه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حريف وليس ادنى من ثلاثين يرى قابل تصريف سوى ما يرى ومنتهت من خمس تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا وغير آخر الثلاث وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل وافتح وضم واكسر الثاني منه فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه اربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا باسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل, وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل وإن علا فمعفعل للحوا فعل لا كذا فعلل وكلل وما غاير للزيد أو النقص تما والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذيه بضم فعل قابل الأصول فيه وزن وزائد بلفظه اكتفيه وضاعف اللام إذا أصل بقيه كرائي جعفر وقافف استقي وإن يك الزائد ضعف أصله فاجعل له في الوزن مال الأصل واحكم بتأصيل حروف سمسمه ونحوه والخلف في كلملمه فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيئ ووعوعا وهكذا همز وميم تبقا ثلاثة تصيلها تحققا كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف والنون في الآخر كالهمز وفيه نحو غضنفر أصالة كفيه والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة والهاء وقفا كلمة ولم تره واللام في الإشارة المشتهرة ومنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضلة فصل في زيادة همزة الوصل الوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا بتدي به كاستثبتوا وهو لفعل ماض احتوى على اكثر من اربعه نحو جلا والامر والمصدر منه وكذا امر الثلاثي كخش وامضي وانفذا وفي اسم نست ابن ابن من سمع واثنين وامرئ وتانيث تبع ويمون همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام او يسهل الإبدال أحرف لبدالها هدأت موطيا فابدل الهمزه من واو ويا آخر نثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا دقت فيه والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرا في مثلك القلائد كذا كثاني لينين اكتنفا مد مفاعلك جمع نيفا وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لا نو وفي مثله راوَة جعل واو وهمزا أولا الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد ومد نبد الفاني الهمزين من كلمة يسكن كآفر وأتمن إن يفتح ثرضا منو فتح قلب وواو ويا ان اثر كسريا انقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم وون اصر ما لم يكن لفظا اتم فذاك يا ام مطلقا جا واا ام ونحوه وجهين في ثانيه ام ويا انقلب الفا كسرا تلاه أو ياء تصغير بواو دفعلا في آخر أو قبلة التأنيف أو زيادتي فعلان ذا ضر أو في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذل إعلال فيه حيث عن وصححوا فعلة وفي فعل وجهان والإعلال اولى كالحيل والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف ويا موقن بذالها اعترف ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما وواو نثر الضم رد اليامتا قل في لام فعلنا ومن قبل تا كتائبال من رماك مقدره كذا اذا كسبعان عانا صيره وان كنت عينا لفعل وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفا فصل باللام فعلت من لام فعل اسم اتى الواو بدل يا انك تقوى غالبا جاز البدل بالعكس جاء لا مفعلا وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى فصل إن يسكن السابق من واو وياه واتصلا ومن عروض عرياه فياء الوا واقلبن مدغما وشد معطا غير ما قد رسماه من ياء واو بتحريك أصل الف نبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي وان سكن كف اعلال غير اللام وهي لا يكف اعلالها بساكن غير الف او ياء التشديد فيها قد الف وصح عين فعل وفعلا ذا افعل كاغيد وأحولا وان يب تفاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل وإن لحرفين ذا لعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلما وقبل بقلب ميم النون اذا كان مسكنا كمن بتى بذاه فصل لساكن صح قل التحريك من ذيل نات عين فعل كاب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهواب لا من عللا ومثل فعل في ذلع لا لسم ضاها مضارعا وفيه واسم ومفعل صحح كالمفعال وألف الافعال واستفعال أزل ذا الإعلال والتلزم وض وحذفها بالنقل ربما عرض وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به ايضا قمن نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي يشتهر وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل لم تتحر الأجودا كذا كذا وجهين جلفوعل من للواو لام جمع نو فرد يعن وشاع نحو نية من في نو ومن ونحو نية من شذوذه نمي فصل دلين فاتا في افتعال الأبد وشد في ذي الهمز نحو أت افتعال الرد اثر مطبقه في الدال والذال والذكر دالم بقي فصل فأمر نوم نومضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذاك الطرد وحذف همز افعل استمر في مضارع وبنتي متطف ضلت وظلت في ظل تستاملا وقرن فقرن وقرن نقلا الادغام أول مثلين محركين فيه كلمة ندغم لا كمثل صفف وذلل وكلل ولبب ولا كجسس ولا كخصصبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر وما اين بتدي قد يقتصر فيه على تا تبين العبر وفك حيث مضغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفيه جزم وشبه الجزم تخير قفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نغما على جل المهمات اشتمل احصا من الكافية الخلاصة كمقتضاغنا بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلاه وآله الغر الكرام البرره وصحبه المنتخبين الخيارة تم بحمد الله